الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى بهذه السورة الكريمة سورة البقرة التي هي أكثر سور القرآن اشتمالا على الأحكام وهي أطول سوره من حيث عدد الآيات ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يسألونك عن المحيض يسالك أصحابك المؤمنون عن المحيض والمقصود بالمحيض وذلك الدم الذي هو دم طبيعه يسيل من أرحام النساء في أوقات مخصوصة دم يفيض من الرحم وهو دم طبيعه يعني ليس بدم عارب كدم العرق الذي هو الاستحاضه ونحو ذلك قل لهم هو اذى اذى هكذا بهذا الإطلاق فهو شيء مستقدر يضر من يلبسه فاجتنبوا النساء في المحيض أي اجتنبوا جماع النساء في المحيض في مدة الحيض حتى ينقطع الدم حتى يطهرن فهنا يطهرن أي ينقطع الدم فإذا تطهرنا فهذا فيه زيادة في المبنى فيدل على تفاعل بفعل منها يصدر عن المرأة فإذا تطهرنا يعني بالاغتسال فدل ذلك على أن المرأة يحل جماعها بشرطين يعني بعد الحيض الأول أن ينقطع الدم الشرط الثاني أن تغتسل بعد انقطاعه فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله أي فجامعهن في الموضع الذي أحله الله عز وجل لكم وهو القبل موضع الولد إن الله يحب من عباده المكثرين من الطهارتين إن الله يحب التوابين يعني الذين يكثرون التوبة ويحب المتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش والأقدار والنجاسات يؤخذ من هذه الآية من الهدايات والفوائد أنه ينبغي على الإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه من أمور دينه يسألونك ويسألونك عن المحيض والأمر الثاني وهو علم لا يمنعه الحياء عن السؤال عما يعنيه فهنا سؤال عن الحيض وهو شيء يستحي منه بل هو سؤال عن الجماع في الحيض والمقاربة للنساء في ذلك فلم يمنع الحياء من مثل هذا السؤال كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تثني على نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عن دينهن أو كما قالت رضي الله تعالى عنها كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية بلاغه القرآن ويسألونك عن المحيض والسؤال عن قربان النساء في حال الحيض وليس عن الحيض نفسه وإنما عن قربانها هل يقرب المرأة في حال الحيض أو لا ولهذا جاء الجواب قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فهذا دل عليه الجواب ويسألونك عن المحيض قل هو أذى لاحظوا هنا أنه قدم علة الحكم عليه الحكم هو فاعتزل النساء في المحيط أنه لا يجوز أن يعاشر أن يجامع وهي في حال الحيض. لكن قال قل هو أذى فقدم العله من أجل أن تتهيأ النفوس لقبول الحكم إذا كان أذى فهذا يقتضي المباعدة وأن لا يجامعها فإن النفوس لا شك أنها تعلم ذلك ويرثها نفورا منه لما جبل عليه الإنسان وفطر عليه من مباعدة الأذى والنفور منه قل هو أذى ولهذا جاء الجواب بعده أو جاء الحكم بعده بالفاء قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط هذا الفاء تدل على التعليل وترتيب ما بعدها على ما قبلها وهذا الذي يسميه الأصوليون كما ذكرنا في مناسبات متعددة تلالة الإيماء والتنبيه أن يقرن الحكم بوصف الحكم فاعتزل النساء الوصف أذى لو لم يكن علة هذا الوصف لو لم يكن علة لهذا الحكم لك ذلك معيبا يعني لماذا رتب عليه قال فاعتزل النساء وقد ذكر الأذى فدل على أن هذا الحكم الذي هو وجوب اعتزال النساء في حال الحيض لكونه أذا فاعتزل النساء في المحيض وهذا يدل أيضا على أن الأحكام الشرعية معللة وهذا لا إشكال فيه واعتقاد أهل السنة والجماعة أن من أسماء الله الحكيم ومن أوصافه الحكمة وهذا كثير في القرآن يأتي التعليل صريحا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس وتارة يكون بلام التعليل ذلك لتعلموا وتاره يكون بكي كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وتاره يكون بغير ذلك مما يفهم منه التعليل هذا كثير في القرآن ولو جمع لا وجد منه مجلدات والله تعالى اعلم ثم أيضا فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء هنا قالوا يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض كان بالإمكان أن يقال فاعتزلوهن في المحيض لأن ذلك يكون معلوما أن المقصود المرأة فاعتزلوهن فاعتزلو النساء في المحيض فاعتزلو النساء في المحيض لأن ذلك هو موضع الاهتمام والرغبة فالنفوس تتوق إلى النساء فهنا قال فاعتزل النساء في المحيض وكذلك أظهر المحيض مع أنه ذكره قبل ذلك يسألونك عن المحيض قل هو أذا، فاعتزل النساء فيه قال فاعتزل النساء في المحيض وذلك لأنه مناط الحكم والحكم يدور مع علته وجودا. وعدماً. فمتى وجد الحيض وجب الاعتزال ومتى ارتفع الحيض حلت المرأة بشرطه وهو أن تغتسل كذلك أيضا قل هو أذى فاعتزل النساء في المحير هذه العبارة قل هو أذى يدخل فيها كل ما يمكن أن يصدق عليه ذلك من الأذى بمعنى النجاسة ومن الأذى بمعنى الضرر والمرض والأطباء يذكرون عللا تقع للرجل متنوعة أنواع الأضرار إذا جامع المرأة في حال الحيض ويذكرون عللا متنوعة تقع للمرأة إذا جامعها الرجل في حال حيضها، فهو أذى أذى هكذا بإطلاق اذى نجاسه ولا يجوز ملابسه النجاسات وهو اذى أيضا بمعنى ضرر يقع على الطرفين على الرجل وعلى المرأة إذا عاشرها في حال الحي فهنا وجب اعتزال النساء في هذه الحال وهذه قضية لا حاجة لأن يقال هذا من الإعجاز العلمي في القرآن لأن كلمة اذى هذه تعبر عن الضرر وتعبر عن النجاسة ولهذا تجد عبارات سلف تحوم حول هذين المعنيين التفاصيل التي يذكرها الأطباء مما ثبت علميا هذه داخل فيه يتدخل فيه فمثل هذا على كل حال أيضا مما يذكرونه من التفاصيل لو ذكر في درس التفسير فإن ذلك لا يكون مخالفا لأقوال السلف ولا يعود عليها بالإبطال، إنما هو يكون باب زيادة المعنى وزيادة التفصيل وزيادة الشرح والتوضيح، فهذا لا إشكال فيه. ولا تقربهن حتى يطهرن. قلنا بمعنى انقطاع الدم. وهنا قال ولا تقربهن. لا تقربهن بمعنى الجماع. حتى يطهم، فجعل لذلك غاية فإذا حصل انتفاء أو حصل بلوغ هذه الغاية الطهارة فإن ذلك يقتضي الحل الحكم المغيى بغاية يكون إلى غايته فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله لاحظ الأدب في هذه العبارات في كتاب الله عز وجل وهذا كثير يسألونك عن المحيض يعني يسألونك عن جماع النساء في حال الحيض فجاء بهذه العبارة يسألونك عن المحيض قل هو أذا فاعتزل النساء في المحيض يعني لا تجامعهن في حال الحيض فعبر بالاعتزال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن يعني لا تجامعهن فعبر عن ذلك بالقربان ولا تقربوهن حتى يطهروا فإذا تطهرن فأتوهن ما قال فجامعوهن فأتوهن فعبر بالإتيان وهذا كثير في القرآن حينما يذكر الله تبارك وتعالى مثل هذه الأمور انظروا إلى ما ذكر في سورة النور وكذلك أيضا في سورة الأعراف فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به يعني جاء معها وكذلك أيضا تجد مثل هذا في سور من كتاب الله وايات يذكر الله عز وجل فيها مثل هذه الكنايات من باب التلطف والتأدب قصة يوسف قصة كاملة طويلة في سياق طويل ذكر فيها عشق امراه العزيز ونحو ذلك لكن لا تجد عبارة تحرك الغرائز الناس إذا أرادوا أن يوصفوا شيئا من ذلك أو يتحدث لربما فقيه عن مثل هذه الأحكام لربما بعض الناس تتحرك نفسه كذلك أيضا تجد من الناس من قد يقرأ في بعض كتب الفقه في بعض الأبواب لما يجد فيها من لذة وهو لا يتفقه وليس من أهل الفقه وليس من ذلك في شيء أصلا وقد سئل بعضهم ما بالك تقرأ في هذه المجلدات فقال أجد فيها جوانب تتحرك معها النفس معنا كلام فقه لكن حينما يفصلون بعض التفصيلات بما يتعلق بالمعاشرة ونحو ذلك يجد بعض ضعفاء النفوس بغيته في ذلك فيجد متعة ولذة وهو يقرأ مثل هذه التفاصيل في القرآن لا تجد شيئا يحرك الغرائز النفوس أبدا تقرأ هذه في الصلوات ويخشع الناس عند سماعها ولا يحرك كوام النفوس ودواعي الشهوة فيها فمهما استطاع المتحدث من مفسر أو فقيه أو واعظ أو غير ذلك يتحدث بحديث يصل معه المعنى المطلوب من حكم فقي أو, أو معنى للآية من غير تحريك للغرائز فهذا هو الموافق لطريقة القرآن سيما الوعظ فإن كثيرا من الواعظين لربما يتحدث عن تفاصيل وتحرك النفوس والغرائز وهكذا كثير من الكاتبين بحسن نية لا نتحدث عن الروايات المشينة التي تلهب الغرائز لكن نتحدث عن والكتابات التي يقصد بها الواعظ مما يذكر فيه تفاصيل تحرك النفوس الغافلة وتوقف تلك الغرائز الكامية. وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية فإذا تطهرنا بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله أحظ هنا عبر بالإتيان فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فأتوهن من حيث أمركم الله الذي أمر الله أو أن يأتيها في موضع الولد وهذا هو المزدرع كما قال الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرفكم ان شئتم يعني كيف شئتم لكن في موضع الولد وهذا هو موضع الحرف الذي يحصل معه البذر وذلك بنبات الجنين في الرحم فاتوهن من حيث أمركم الله لاحظ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن هذه تفيد التوكيد وتفيد أيضا التعليل فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إشارة إلى معنى وهو أن الملابسات في الحيض إثم تحتاج إلى توبة وهي دنس يتنزه منه أهل الإيمان يتطهرون وكذلك أيضا الاتيان في غير موضع الولد هو معصية كبيرة من الكبائر وكذلك أيضا هو دنس وقدر فإذا كان إثيان المرأة في موضع القدر والأذى العارض وهو الحيض في وقت مخصوص كان ذلك من المحرم فاعتزل النساء في المحيظ مع أنه أمر عارض فكيف بالموضع الملازم للنجاسة والنجاسة فيه متمكنة لا تنفك عنه بحال من الأحوال وليست بعارضة فيه فهذا فرق كبير ولذلك كان اتيان المرأة في غير موضع الولد أعظم وأشد من اتيانها في الحيض أو في حال الحيض والفرق بين النجاستين ظاهر هذا موضع ملازم للنجاسة وهذا موضع النجاسة فيه عارضة وكل ذلك محرم لكن هنا هذا الختم إن الله يحب التوابين إن الله لاحظ قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن من حيث أمركم الله هذا يدل فأتوهن والتوجيه للرجال الخطاب للرجال باعتبار أن الرجل هو المخاطب بهذا وهو صاحب الشأن وهو المبادر وهو الذي يفعل ذلك ولذلك بعض الرجال ربما يلحق أهله عنة حينما يطالبها أن تكون هي التي تبادره بذلك يعني بطلب المعاشرة وهذا غير صحيح فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين لاحظ من حيث أمركم الله ذكر لفظ الجلالة ثم قال إن الله ما قال إنه يحب التوابين ويحب المتطهرين فأعاد ذكر لفظ الجلاله مظهرا لتربيه المهابة فهذا مقام ينبغي ان يراقب الله عز وجل فيه لأن الناس لا يطلعون, لا يطلعون عليه ويكون الإنسان في غمرة الشهوة قد ينسى نفسه وينسى ما قد علم فيحتاج إلى إيمان رادع يمنعه مع شدة توقان النفس إلى المرأة يمنعه من معاشرتها في حال الحيض أو من اتيانها في غير موضع الولد وكذلك أيضا بقوله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إذا كان الله تبارك وتعالى يحب أهل الطهارة الذين يتنزهون من النجاسات الحسية فما بالك بالنجاسات المعنوية من الشرك والكبائر والبدع والمعاصي كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لاحظ هنا في ذكر التوبة وإن الله يحب التوابين فدل على أن التوبة من أسباب محبة الله عز وجل بل الإكثار من التوبة إن الله يحب التوابين كثير التوبة فهنا هذا الإنسان الذي يتوب كثيرا الله يحبه اذا لا ينبغي للانسان الذي يقع منه الذنب ويتكرر ثم يتوب ثم يقع منه الذنب ثم يتوب إذا تاب التوبة الصحيحة بشرطها فالله يحب التوابين الذين يكثرون من التوبة لكن الشيطان يأتيه ويقول أنت متلاعب بالتوبة أنت مستخف بمقام الله عز وجل فيحرمه من التوبة ويمنعه ويحول بينه وبينها وكان المتوقع اي يقال أنت تتوب ثم ترجع فعليك أن ترجع للذنب وتبقى على توبتك لكن الشيطان لا يريد هذا أطلاقا الشيطان يريد أن يوصل له رسالة واضحة يقول المقصود أن لا تتوب وليس أن ترجع للذنب انظروا إلى إغواء الشيطان ومع ذلك يصدقه بعض الناس ويترك التوبة من أجل أنه بزعمه يعظم ربه تبارك وتعالى ألاحظ أيضا هذا التعليل أو هذا الوصف إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالذين يتطهرون الطهارة بنوعيها الطهارة من النجاسات بزالة النجاسة والتخلي عنها في الرجلين يعذبان قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وذكر أن أحدهما كان لا يستثير من بوله أو لا يستنزه من بوله أو لا يستبر من بوله يعني يصيبه من البول فعذب في قبره فهذا الذي لا يتنزه من البول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر منه فهذه نجاسات حسية كذلك أيضا الطهارة من الاحداث إذا احدث يتوضا الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة كل ذلك يتطهر منه فهذه طهارات بالماء وهناك طهارة معنوية بالتخلي عن أنواع الرجس المعنوي من الشرك والكفر والنفاق والبدع والكبائر والمعاصي فهذا من التطهر إن الله يحب التوابين ولاحظ هنا جمع بين الأمرين بين التوبة فهي طهارة معنوية التائب من الذنب كمن لا ذنب له فهي تجلوه هذه التوبة وتنقيه وتطهره وكذلك الطهارة الأخرى يحب المتطهرين هذه أيضا طهارة حسية ومعنوية فيجمع أنواع الطهارات وبهذا جاءت الشريعة وهذا من كمالها وشمولها وعبر عن ذلك بالمحبة التي هي صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى وقارن بين ما جاء في هذه الشريعة من طلب هذه الطهارات ومحبة الله عز وجلها وتربية اهل الإيمان عليها وبين أولئك الذين لا يتطهرون من النجاسات الناس فتنوا بمحبة الكفار لسيم الغرب والتشبه بهم وهم لا يتطهرون من النجاسات بأنواعها هم لا يتطهرون من الحيض ولا من النفاس ولا من الجنابه ولا يتوضعون لصلاة ولا يستنجون ولا يغتسلون إلا تبرد أو تنظف الله أعلم متى يغتسلون في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة ولكن الواحد ربما يكتفي أنه يمسح يديه بورقة أو نحو ذلك وهذا غاية ما هنالك فأولئك النجاسات في ثيابهم وفي أبدانهم وفي نفوسهم وأرواحهم فالنجاسات مشتملة عليهم من كل ناحية وهم متلبسون بها من كل وجه ولكن كثير من الناس لا يرى مثل هذا وفي دراسة أجريت قبل سنوات وكانت النتائج مذهله في الفرق بين استهلاك المياه في بلاد الغرب في أوروبا ونحوها واستهلاك المياه في الخليج العربي يعني بالنسبة للفرد المعين الشخص المعين هذه الدراسة أجريت موازنة بنا أن على الأشخاص كم عدد الأشخاص ولا هم كثر فكانت النتائج مذهلة أن الاستهلاك هنا لا يقاس باستهلاك الفرد هناك يعني هنا أضعاف مضاعفة فكان بعض من لا بصر له ولا معرفة عنده يعتقدون أن أولئك لتحضرهم وحسن استعمالهم لهذه المياه والمرافق العامة وإلى آخره وترك الإسراف والثقافة المجتمعية هناك أن هذا يدل على تحضرهم الواقع أنه ليس كذلك الواقع أنه ليس كذلك ما حاجتهم للماء لا يتطهرون من أنواع النجاسات ابدا ولا يستنجون من أنواع الأحداث فكيف يستعملون الماء استعمالهم للماء قليل جدا والذين فتح الله بصائرهم وعاشروهم وسافروا معهم وركبوا معهم السيارة ونحو ذلك يرون ما لا قبل له لهم به ولا صبر عليه بحال من الأحوال لكن الناس يرون من بعيد بياضا ونحو ذلك يظنون أنه نظافة وقد حدثني أحد الأطباء حينما كان طالبا في كلية الطب يقول أستاذ من تلك البلاد أعطاهم ورقة يجرى فيها اختبار للأشياء الموجودة في اليد مثلا اللي هي أظن أنواع الجرافيم أو فيقول فعلنا كما أمر ثم نظر فيها فلم يجد شيئا يذكر، فغضب وقال أنتم لا تحسنون تطبيق التجربة فأعدنا مرة ثانية فنظر فيها فقال أنتم لا تحسنون التجربة فعملنا مرة ثالثة ودلكنا لحانا بها يقول فأعطينا فنظر فقال عجبا هل أنتم تستعملون المعقمات قلنا لا لكننا نتوضا خمس مرات تفضل أن تطبق هذه التجربة يقول فلما قال بيده هكذا يقول ظهرت غابة هذا هو, الفرق. هذا هو الفرق إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وأشياء أخرى أكثر من هذا لا أستطيع أن أتفوه بها مما تفعله أعزكم الله الكلاب وليس كل الحيوانات في حال النجاسة والحيض بالنسبة للمرأة وللأسف قد يوجد بعض من يتشبه بهم يفعل حتى هذا القدر الذي لا تقبله الحيوانات تشبها بهم النجاسة بأقدر ما يكون من الصور مجالسة الحيط ليس بالجماع فقط بل بما هو أبلغ من هذا مما لا يصح ذكره في هذا المقام وأنزه اسمعكم عنه أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء مومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وعطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين والله أعلم صلى الله عن النبي الحمد عليه الصحب لك الذي يكون إضافة أو سؤال نعم نعم يحتمل يقول الشيخ يمكن أن يقال بأنه قدم التوابين على المتطهرين من أجل أن المذنب لا يقنط فقدمه والمتطهر لا يعجب بعمله فأخره فضلنا. هو ينحبس الحيض إذا كانت المرأة حاملا ولكن الفقهاء اختلفوا هل تحيض الحامل أو لا تحيض منهم من منع من ذلك مطلقا قال ما يخرج من الحامل ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد فساد يعني عرق يعني له حكم الاستحاضة وبعضهم قال يمكن أن يقع من المرأة الحامل الحيض إذا كان بصفته وتكرر يعني جاء في وقته ونحو ذلك فتأخذ أحكام الحيض فلا تصلي لكن هذا إن وجد فهو قليل ومن أهل الاختصاص يقول هذه معلومة أول مرة أسمع بها أعرف كلام الفقهاء وكانت النفس تميل لكني ما صرحت به إلى أن المرأة الحامل قد تحيض لكن قليلا وهو يقول قد يوجد لبعض النساء رحما فيكون الجنين في رحم والرحم الآخر يخرج منه الحيض وهذا من أعجب الأشياء هذه فائدة لو سافر الإنسان إلى الصين يطلبها لم يكن كثيرا تفضل معنا الله الذي هذا قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به تقصد من؟ آدم صلى الله عليه وسلم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام لكن الخلاف فيما بعد ذلك جعل له شركاء فيما أتاهما فتعال الله عما يشكون هل هذا في آدم ولا في الذرية الأقرب أنه في الذرية وجاء بصيغة الجمع نعم مريم ما ذكر فيها هذا لا لا هذا آدم وحواء فلما تغشاها حملت حملا خفيفا في بداية الشهر الأول الشهر الأولى لا تشعر به المرأة فمرت به مضت من غير فقل فلما أثقلت يعني الشهور المتقدمة دعوا الله ربهما لأن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين تثقل بعد الرابع لما أثقلت السلام عليكم ورحمة الله